يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا من